كيف حالكم شيخنا عشاكم بخير بارك الله فيكم عشان الله عليكم. نقرأ عليكم بإذن الله كتاب جامعة البيان في تفسير القرآن هل نبدأ شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في إسنادكم المتصل إلى جامع البيان في تفسير القرآن العلمة يجي علي رحمة الله قال وقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم في حل أو حرم واخرجوهم من حيث اخرجوكم أي مكة فإن قريش فإن قريشا أخرجوا المسلمين والمسلمون، فإن قريش أخرجوا المسلمين منها والمسلمون أخرجوا المشركين يوم يوم الفتح، والفتنة أشد من القتل من القتل أي شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم في الحرم وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. <تصفيق> نعم. والفتنة أشد من القتل أي شركهم في الحرم وصد وصدهم إياكم عنه أشد, أشد من قتلكم إياهم في الحرم وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حرمة حرمة له حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم وبدأوا بالقتال عنده نعم ثاني هذا أوصى رسول الله الله عليه وسلم خادم نور الدين يوم الفتح بأن لا يقاتل إلا مع من يقاتل. فقلت فقتلوهم مكافأة كذلك جزاء الكافرين يفعل بهم ما فعلوا. قال بعضهم أنا وقتلوهم حيث ثقفتموهم منسوخة بهذه الآية وهذه منسوخة بآية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة والأكثر على أنها محكمة لا يجوز الابتداء بالقتال, بالقتال في الحرمى. قال بالحجة الأولى الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هذا البلد حرمه الله يوم يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحُكم الله تعالى إلى يوم القيامة ولم يحل لي إلا ساعة منها فإن أحد فإن أحد ترخف لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم منه فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ما قد سلف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حرك نعم يغفر نعم وقاتلوهم حتى فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما قد سلف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون, الدي ويكون الدين لله خالصا فلا يعبد شيء غيره نعم قال <تصفيق> <تصفيق> من فاستقر البدء بشركه عامه تسرى بين الصحابه والتابعين منهم فان انتهوا عن الكفر فلا عدوان لا قتل ولا نهب الا على الظالمين لا عليهم فانهم قدر قدر عن الظلم الشهر الحرام بالشهر الحرام صدهم صدهم المشركين عام, عام الحديبية في, في ذي القعده عن وخرج المسلمون لعمرة القضاء فيه سنة أخرى وكره القتال لحرمته فنزلت أي هذا بذاك وهتكة بهتكة فلا تبال هكذا شيخنا حفظكم الله وهتكة بهتكة بارك الله فيكم والحرمات قصاص أي كل حرمة وهو ما يجب المحافظة عليه يجري فيه القصاص وهم هتكون حرمة شهركم بصدكم ففعلوا به مثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ادخلوا مكة عنوة إن قاتلوكم إن قاتلوكم واتقوا الله فيما لم يرخص لكم واعلموا أن الله مع المتقين فيحرس فيحرسهم ويعلي كلمتهم وأنفقوا في سبيل الله في جهات الخير ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة بعدم الإنفاق فيها وطح عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما وغير أنهم قالوا الآية في النفقة لا في القتال أو تقديره لا تلقوا أنفسكم من التهلكة بالإصراف بحيث لا, بحيث لا يبقى لكم شيء أصلا أو معناه أنفقوا في الجهاد ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة بترك القتال ولمساك عن أنفاق في الجهاد والباء زائده والمراد من الأيدي الأنفس أو تقديره ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها وعديا بإلال تضمن معنى الانتهاء. نعم. صوتك صوتك مو واضح. عدل الله الصوت. لا مو واضح. أنا سأقرأ. ودخل فيه عدم الانفاق في الجهاد بطريق الأولى فإنّه رأسك. فانه راس كل خير وجروه سلامه منه نعم وقال الصوت مبوضح. الصوت غير واضح يا شيخ عبد الله قال في الحاشي الثاني يعني ليس معناه لا تلقوا أنفسكم من التهلكة بأن تحاربوا جمعا تظنون فيهم أنه الأغلبون روى الحاكم وصحه أنه قال أنه قال رجل لبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدا هكذا وحدي إن حملت على العدو وحدي ان حملت على العدو بوحدي فقتلوني هكذا فقتلوني فقتلوني فقتلوني اكنت القيت نفسي للتهلكه قال لا انما هو في ترك الجهاد وكذا قال ابو ايوب وغيره منه وقال في الحاشيه الثالثه الفرق بين المعنى الاول والثالث ان سبيل الله عام في جميع جهات الخير في الأول في الاول وخاصا بالجهاد في الثالث والحديث الذي رواه الترمذي والنسائي الحاكم عن ابي ايوب صريح في هذا المعنى منه واحسن <تصفيق> واحسن أعمالكم ابي الظن بالله ان الله يحب المحسنين واتم الحج والعمرة لله بما نسكي هما وحدودهما وسنتهما او بان بأن تحرم من ما هذا شيخنا من أن تحرم تحرم نعم نعم بأن تحرم من ماذا دويره من من دويرة أهل أيوة الله إليكم بأن تحرم من دويره دويرة دويرة أهلك دويرتها أهلك يعني من الدور يعني من الدار نعم من دويرة أهلك أو بأن تخرج لهم لا لغرض لا لغرض آخر من, من تجارة وغيره وغيرها أو أن تكون النفقه أو أن تكون النفقه حلالا نعم والحاشد الرابع قال في هذا قول سفن الثوري منه فإن حصرتم منعتم والمراد حصر العدو أو المرض كالمرض, كالمرض فيه خلاف فما استيسر أي فعليكم ما تيسر من الهدي يعني من أحصر وأراد التحلل تحلل بذبح هدي هدي من, من بدنه أو بقرة أو شاء ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي أنتم محرمون حتى يصل هديكم محلا يحل ذبحه فيه وهو مكان حبس وعلى الشافعي نعم نعم أنت أقرأ نحن الشيء لأن شيء سيكون أقرأ نحن طيب ماشي بارك الله فيك تفضل ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا هديوه في الحديبية وحنق روسى والحديبية تخرجت من الحرم. كما صرح البيض المخري ولا يرتفت إلى قول, قول غير ثابت عن بعض من السلف كيف وقد صرح عن جمائير من السلف أو صرح عن من السلف أنها ليست من الحرم منه. وعلي الشافعي أو حتى تعلم أن هذه المبعوث إلى الحرم بلغ الحرم نعم وقد صرح عن جمائير من السلف بعدين طب مجرد انقطع الشيخ أبو عبد الله على طول تقراها ما فيش كدود نعم أي مكان انقطع يا عبد الله على طول اقرأ عشان ما يضيع الوقت وعليه الشافعي أو حتى تعلموا أن الهدي المبعوث يلحرم بلغ الحرم وذبح وعليه الحنفي نعم نعم فضل نعم من الأول لأن صوت قطع مرة طيب وعليه الشافعي أو حتى تعلم أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ الحرم وذبح وعليه الحنفي الحين واضح ومن كان منكم مريضا مرضا يحتاج إلى الحلق أو به أذن الرأس كجراحة وقمل ففدية فعليه فدي فدية إن حلق من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة آصاع على, ست على ستة مساكين أو نسك ذبحشات وهو مخير في الثلاثة فإذا أمنتم العدو أو كنتم في حال أمن أو إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن تمتع بالعمرة الحج أي استمتع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة في أشهر الحج إلى أن وصل الحج فحج أي من, اعتمر أي من اعتمر أشهر الحج وحل ثم حج في تلك السنة فما استيسر أي فعليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاث أيام في الحج في أيام الاشتغال به أي بعد الإحرام وقبل التحلل أي في أشهر ما بين الإحرامين وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم لا قبل الوصول أو المراد من الرجوع الغراغ من الحج نعم حكى, حكى أبو جافع الجليل حكى أبو بن جرير على أن المراد من الرجوع الرجوع إلى من وطنه منه تلك عشرة كاملة فائدتها العلم بأن الواو لا معنى أو لا معنى لا بمعنى او والمراد العدد المعين لا ذلك اي هذا الحكم لمن لم يجد لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هم اهل الحرم او اهل مكه هم اهل الحرم ام هم اهل الحرم هكذا هم اهل الحرم او اهل مكه أو من كان وطنه من مكة دون مسافة دون مسافة القصر أو من دون الميقات واتقوا الله أي مخالفته واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه قليلا بقيا ثلاث دقائق الحج أشهر أي وقته معلومات معروفات وذ القعدة وعشر من ذي الحجة أو تمام وفائدة كراهه العمرة في بعضه او في تمامه والأكثرون على عدم على عدم جواز الاحرام بالحج في غيرها نعم الحج الأولى فإن العمرة في اشهر الحج مخروه أو الحاجه الثانيه يعني من استنفت ابن عباس وجابر ووقفه وطوب في مجاهد عن قبلته وتجريج وروي على الاراء ورواه بمردويه ابي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد اقتداء بالحج الا في اشهره عند ابي حنيفه ومالك واحمد جاز الاضراب بالحج في غير اشهره لكن خلاف الاولى منه وقوله لا ينبغي اخرجه هذا الشافعي في امي وابن ابي شيبه والبيهقي في الكبرى عن ثابت مرفوعا أشبه. فمن, حج فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه بالإحرام فلا رفث لا جماع ومقدماته من التقبيل والتكلم به في حضور النبي في, في حكمه نعم. قال لا, لا رفث ليس لنا لوجوده فنفى لمشروعياته فأرجع النفي من وجوده مشروعا لا حسوساً في الطبيعة لا يرثو للمطهرون. وقوله المطلقات يطر بصلة وهذه الطبيعة تقول ذات الولادات. وقوله إن القدر يقول يبعن لا منه. ولا فسوق هي المعاصي فإن في الإحرام أقبح أو خاص بمحذورات الإحرام فقط. أنا تقطد الصيد وحلق الشعر ورحوي ذلك. ولا جدال لا مخاصمة ولا مراء وروي أن المشركين يقفون في الحج ويجادلون فبعضهم يقول نحن أصه وبعضهم يقول نحن وبعضهم يقول نحن أو لا جدال في مناسكه فإنه بين الله, بين الله تعالى أشهره ومواقفه في الحج في أيام وفي شأنه وما تفعل من خير يعلمه الله فلا يضيع هكذا فلا يضيع حث على الخير بعد النهي عن الشر وتزودوا لا. نعم قال قيل سنقل الكلام ذلك على أن المراد تزود المراد المرادة التزود وتقتصن الأعمال الصالحة التي هي أكثرها إلى سفر الأخرة فمفعول تزود المرتوفة هو التقوى ولما حدث مفعوله أبنى للقبر إنه ظاهرا لدلعه التخوف ولولا كان اهل كان أهل اليمن يحجون بلا زاد مظهرين التوكل ثم يسألون الناس فنزلت نعم نادر خير الزاد التقوى من التقوى الكف عن السؤال والإبرام واتقوا نياء للألباب أي واتقوا عقابي وغضبي يا ذوي العقول هكذا نقف هنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم وكتب الله أجركم وسعيكم نقف هنا بإذن الله تعالى شيخنا بارك الله فيكم اجيزونا بما قرأنا بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا قبلنا وتشرفنا بارك الله فيكم وكتب الله اجركم وسعيكم وادام الله فضلكم وفيضكم وغفر الله ذنبكم نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم. فقط شيخنا شيخنا بنفقيل القرشي السلام عليكم شيخنا. عليكم كيف حالكم شيخنا يعني قد افتقدناكم ولم تحضروا من كم يوم. الله يا شيخ نشغالنا وشغلتنا أحوالنا و... <تصفيق> وأهلا <ولا. تصفيق> <تصفيق> وأهل إذا كان عندي بعض الأهل كانوا مرضى وإن شاء الله إن شافهم الله وعفوه <تصفيق> الأيام هذه يعني هكذا يعني الجو قد... نعم طيب شيخنا فقط عند عندكم النسخة يعني هنا هذه هذه النسخة قد ما بين معكوفين هل هذا موجود عندكم أيضاً إذا عندكم نفحص تنظرون؟ هل الآن هل الآن خريتو؟ طيب, طيب ماشية طيب إن شاء الله وليس من أي لا لا حرج شيء اليوم, حضر... اليوم حضر معنا الشيخ عمر بن عبد الرحمن أحد المشايخ نعم ما شاء الله ضرر المجلس واستمع على هذا الشيء الحمد, الحمد لله الحمد لله تزودون ببسمه إن شاء الله حتى ندرجه عندنا بارك الله فيكم سبارك الله فيكم حسين الله فقط شيخنا يعني لو تنظرون أنا هذا حتى يعني من باب الوقت عندنا قصير جدا ما بين معكوفة هل نقرأ أم لا نقرأ حتى لا يزيد علينا القراءة كل ما, يعني كل ما يوجد بين المعطفين لا يقرأ ومن المحقق أنا أشوف إذا كان النصحة إذا كان في اختلاف معناه هذا من المحقق فلا طيب أحسن الله إليكم إذا كان من أصل المدخل مقرؤة نتأكد إن شاء الله ونوريك طيب بارك الله فيكم لأن هناك بعض الحواشي يوجد فيها نجمة ويضع الكلام في الحاشية وهناك ما بين معكوفتين هذا يعني يحتاج إلى نظر حتى نستمر في ذلك بارك الله فيكم الله إذا كان من صلب الكتاب قرأناه <تصفيق> نعم. طيب شيخنا أحسن الله عليكم وشرفنا بحضوركم والشيخ اللي ذكرتم شيخنا نستسمحكم شيخنا ونلتقيكم بإذن الله غدا وكذلك نشكر شيخنا محمد سليمان نصري حق الله على قراءته وتنبيهاته وحضوره وكذلك كان معنا الشيخ عبد الحكيم أيضا نشكر الجميع وكل من حضر معنا نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.